كثير من الناس لقراء ربهم لكافرون أو لم يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروا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 من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما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 الليل ونهار وبتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يرى ويحييكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 ضرب لكم مثلا من أنفسكم أَلَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُوا لَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ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 ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 119. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 110. ذلك خير للذين يريدون وجه الله 111. وأولئك هم المفلحون وما آتيتم بل يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي تصير الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسف ويجعله كسف فتر الودق يخرج من خلاله.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 تَوَرِ إِلَى آيَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مسفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا وَلَوْ مُدْبِرِينَ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 في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون